وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يا عباد الله إن ربكم سبحانه قد قال قولا كريما وأقسم قسما عظيما وإذا أقسم ربنا العظيم بشيء فذلك يدل على عظم ما فيه حيث قال ربنا سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دثاها فأقسم الله عز وجل بالنفس التي هي الإنسان وبتسويتها فالله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم وسواه فحقا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك سبحان الله سبحان الله أيها الإنسان ما أجهلك حيث تعص الله وهو الذي خلقك فما الذي خدعك في ربك الكريم الذي أنعم عليك بكل النعم ما الذي خدعك في ربك حتى فسقت عن أمره وتجاوزت حدوده وتهاونا منك في حقوقه أم احتقارا منك لعذابه أم عدم إيمان منك بلقائه وجزائه أم هي قسوة في قلبك قادتك لعسيان ربك أم هي شهوة في بطنك أو فرجك جعلتك لا تستحي من ربك أم أن هواك أضلك وأعماك وأخرجت من طاعة مولاك فأبعدك وأشقاك ألم يكن, لك في ألم يكن لك في نفسك آية وفي أنفسكم أفلا تبصرون ألا تعلم أن الله هو الذي خلقك فسواك في أحسن تتوية وركبك تركيبا قويما مرتدلا في أحسن الأشكال وأجمل الهيئات وركبك في أحسن صورة بلقفه بك وإحسانه إليك وكان قادرا سبحانه على أن يجعلك على غير تلك الصورة الحسنة وعلى غير ذلك التركيب البديع وعلى عدم إعطائك العافية والقوة إلا أنه سبحانه بلطفه وكرمه خلقك في أحسن تقويم وأعطاك القوة والعافية ألا تتذكر يا عبد الله ألا فتذكر يا عبد الله وأفض من غفلتك والذكرى تنفع المؤمنين واعلم أن ربك الذي أنعم عليك بتلك النعم العظمى لم يخلق عبتا ولم يترك هملا بل كلفك وألهمك وعلمك فجور نفسك وظلمها وفسقها لتحذر منه وتبتعد عنه وألهمك وعلمك تقوى نفسك وطاعتها لتكون من أهلها المحافظين عليها فبعد ذلك برحمته الأنبياء والرسل عليهم السلام فهداك النجدين طريق الخير وطريق الشر وركب فيك ما تدرك به ذلك وتفهم ما تخاطب به كما قال سبحانه فألهمها فجورها وتقواها وكما قال سبحانه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وأمرك رحمك الله بلزوم التقوى وجعل في ذلك فلاحك ونهاك عن الفجور وضيّن لك أن في ذلك خسرانك فكل نفس يا عباد الله في الدنيا عاملة متحركة وليس هناك وقوف لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر فنفس ساعية في تزكية نفسها لتكون من المفلحين في الآخرة والأولى ونفس متبعة لشهواتها وأهوائها لتكون من الخائبين الخاسرين في الآخرة والأولى كما قال ربنا سبحانه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دكاها فأفلح ورب الكعبة من زكا نفسه بالتوحيد وبالطاعة والصبر عليها والبعد عن المعصية والصبر عنها وخاب وخسر من أفاها وأفا خيرها بالظلم والبعد عن الطاعة والإكثار من المعصية واعلم رعاك الله واعلم رعاك الله ومن مجاهد نفسه في الدنيا وذكاها وصبر على ذلك وأبرها على الخير أطاع ونهى ونهاها عن الهوى كان له الفوز يوم القيامة كما قال ربنا سبحانه ومن ياته مؤمنا فدع عمل الصالحات فاولائك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ونعم الجزاء ذلك يا عباد الله فاحرص يا عبد الله احرص يا هداء على تذكية نفسك واعلم أنه لن تتذكى نفس الحق التذكية إلا بمحبة كتاب الله وكثرة تلاوته وتدقره فتدقر القرآن مفتاح القلوب كما قال ربنا سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أكفالها والقرآن يا عباد الله يهدي لكل خير وأحسنه وأكفاله وأقومه كما قال ربنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فيا عبد الله يا من تريد أن تكون من أهل التذكية إياك أن تحرم نفسك قراءة القرآن وتتبقى القرآن اجعل لك من يومك نصيبا تقرأ فيه من كتاب الله عز وجل واحذر رعاك الله أن يمر عليك يوم لا تتلذذ بقراءة كلام الله سبحانه وتعالى واعلم رعاك الله أنه لن تتذكى نفس إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق اتباعه وكلما عظم اتباع المسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم ولزومه لسنته كلما ترقت نفسه بالتذكية كما قال ربنا سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعد فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فنبينا وحبيبنا وفرة أعيننا صلى الله عليه وسلم بعثه الله لنا ليزكينا فيطهرنا من الشرك بالله وعبادة الأوثان وينمي خيرنا بكثرة طاعتنا لربنا ويطهرنا من ربائل الأخلاق ودنة الجاهلية ولن نكون أنكياء طهرة إلا بتحقيق اتباعه صلى الله عليه وسلم فاتبع أخي الله اتبع هداه والزم خطاه إن أردت أن تدخل في قول ربك قد أتلح من ذكها واحرص رعاك الله على كثرة سؤال الله في دعائك أن يزكي نفسك فوالله لولا الله ما ذكى أحد والله لولا الله ما وحدنا والله لولا الله ما فلينا ولا صمنا ولا ذكينا ولا تزكى منا أحد كما قال ربنا سبحانه وتعالى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 وسيد ولد آدم وخير من عبد الله سبحانه وتعالى يسأل الله أن يزكي نفسه فكان يقول في دعائه اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من ذكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بت من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤال الله أن يزكي نفسه ألا فاتقوا الله عباد الله واحرصوا على تذكية أنفسكم فإن الدنيا مهما ضالت فهي قليلة ومهما زادت متعها فهي زائلة والمصير إلى الله سبحانه وتعالى وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشهم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمره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 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله إن فلاح النفس وتزكيتها في الاكثار من طاعة الله والبعد عن معصيه وبحفظ الجوارح عما حرم الله وبأن يكون العبد قريبا من ربه فيتق الله حيث ما كان وإذا زلت القدم ووقعت المعصية سارع بالندم وكان أوابا رجاعا إلى الله عز وجل كما قال ربنا سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون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 فالعبد الذي زكى نفسه يا عباد الله هو الذي يحرص على أداء حقوق الله وعلى أداء خلق الله وعلى حسن معاملة عباد الله بحسن الخلق فأولئك هم المفلحون وأولئك هم الذين قد زكوا أنفسهم فألزموا أنفسكم عباد الله تقوها ولا تتبعوا هواها فإن النفس أمارة بالسوء واحرصوا على أن تجاهدوا أنفسكم حتى تكون مطمئنة فيكون مآلها عند موتها أنها ترجع إلى ربها مطمئنة راضية مرضية فاتقوا الله عباد الله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والزموا الطاعة وابتعدوا عن المعصية وكونوا من التوابين الخائفين الله عز وجل الراجين ما عنده لعلكم تفلحون ثم اعلموا أن الله عز وجل أمرنا بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه ثم ثمنا بملائكته فقال سبحانه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 كما صلى تعالى ابراهيم وعلى ال ابراهيم ان تحميد مجيد وتسلم تسليما كثيرا ورض اللهم عن الصحابه اجمعين وضل اللهم عن الصحابه اجمعين ورض اللهم عن الصحابه معهم بمنك وكرامك يا اكرم الاكرام اللهم اجعلنا ممن رضيت اقوالهم واعمالهم وا ما يا رب العالمين ونعوذ بك أن تانترد علينا اعمالنا يا العالمين ونعوذ بك ان ترد علينا اعمالنا يا رب العالمين ونعوذ بك ان ترد علينا اعمالنا يا, رب العالمين. أن علينا أعمالنا يا رب العالمين اللهم انت اعلم بنا من انفسنا فما علمتنا عليه من خير فثبتنا عليه وزدنا من الخير يا رب العالمين وما علمتهم فينا من سوء اللهم فكرهنا فيه وأبعدنا عنه وارزقنا توبة منه يا رب العالمين وتقبلها منا يا رب العالمين اللهم يا ربنا إنا عباد من عبادك قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نؤدي فريضة من فرائضك نرجو رحمتك ونخاف عذابك اللهم ارحمنا أجمعين اللهم ارحمنا اجمعين اللهم ارحمنا اجمعين وعافنا من عذابك اجمعين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولاهلينا ولجيراننا ولاحبابنا يا رب العالمين اللهم انا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نعود بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا كما جمعتنا في هذه الفريضة إخوانا متجاورين أن تجمعنا ووالدينا وأهلينا وأحبابنا في الفردوس الاعلى أجمعين اخوانا على اصول متضابلين اللهم لا تحرم منا احدا اللهم لا تحرم منا احدا اللهم لا تحرم منا احدا اللهم لا تجعلنا نفقد احدا من احبابنا في الجنه اللهم لا تجعلنا نفقد احدا من احبابنا في الجنة. اللهم لا تجعلنا نفترد احد من احبابنا في الجنه ونعوذ بك يا ربنا ان نكون مفقودين في الجنه ونعوذ بك يا ربنا ان في الجنه ونعوذ بك يا ربنا ان نكون مفقودين في الجنه اللهم يا ربنا انت المنعم فزدنا نعيما وانعاما يا رب العالمين وثبت علينا نعمك وزدنا منها يا رب العالمين واجعلنا شاكرين لها يا رب العالمين اللهم بارك لنا في كل نعمة أنعمت بها علينا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في أعمارنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في عافيتنا وبارك لنا في أهلنا ودرياتنا وبارك لنا في بلادنا اللهم بارك لنا في بلادنا اللهم احفظ أمير البلاد يا رب العالمين اللهم احفظ أمير البلاد يا رب العالمين اللهم زده خيرا وحكما اللهم املأ قلوب الرعية حبا له واملأ قلبه حبا للرعية واجعله خيرا وبركا على أهل البلاد من أهلها والمقيمين فيها يا رب العالمين اللهم قربه من كل خير وقرب الأخيار منه وكله معينا وأبعده عن كل شر وأبعد الأشرار منه يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من تقلب نعمتك وفجاءه نقمتك اللهم انا نعوذ بك من ان تبدل امننا خوفا اللهم انا نعوذ بك من ان تبدل امننا خوفا اللهم انا نعوذ بك من ان تبدل امننا خوفا يا رب العالمين اللهم من اراجه بالكويت